وحجورا وقد إنا إلى ما عملو من عمل فجعلناه با أما الثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا و يوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تنزيلا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 كان الشيطان للإنسان قذولا، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعل مال كل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هادي ونصيرا.